وَمَا أَم سَقُتُم مِنَّ ذَقَةٍ أَونَ ذَوْْتُم مِن نَّزْرِم فَإِن اللََّا وَمَا لِ الظَّالمِينَ مِنْ أَصَ وَمَا لِ الظَّالِلََ مِنْ أَفَ فهو خير لكم وإن تخفوا وتخفوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم 119. الله بما تعملون قبير 110. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء يَكُونُ مِنْ خَيْرٍ فَلَئِنْ نَفَسْتُمْ يَكُونُ مِنْ خَيْرٍ فَلَئِنْ نَفَسْتُمْ وَمَا مِنْ خَر ي وَبْفَ إِلَكُم وَأَن تُم لا تُبلَون وَلا تُِكُِخَر يقَ لَكُ وَأَثُم لا تُقُلَمون للِلبُقَر إَِّذينَ سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا 119. في الأرض يحسوهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم إلحافا تعرفهم بثيما هم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم <تصفيق> هُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ